أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحاقة وما أدراك ما الحقه 111. كذبت ثمود وعاد بالقارعة 112. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 113. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام من حسوم فتر القوم فيها صرع فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز ونخل خاوية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 إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ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 124. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرؤوا كتابي 125. إني ظننت أني ملاق حسابي يا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 هلك عني سلطانية خذوا فغلوه ثم الجعيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا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 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل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 فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين